نأتي بعد ذلك إلى الحديث الخامس عشر وهو حديث أبي قتابة رضي الله تعالى عنه قال الحديث الخامس عشر عن أبي قتابة الحارف ابن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال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 التي تهذب الإنسان وتجنبه الأقدار والأضرار والأمراض فالأولى والثامية ألا يمس ذكره حال بوله ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه لأن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة ومباشرة الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب فإذا باشرت النجاسه فاذا باشرت النجاسات وتلوثت ثم باشرت الطعام والشراب والمصافحة وغير ذلك كرهته وربما حملت معها شيئا من الامراض الخفيه وربما حملت معها شيئا من الامراض الخفيه والثالثه النهي عن التنفس في الاناء الذي يشرب منه لما في ذلك من الأضرار الكثيرة التي منها تكريهه للشارب بعده كما أنه قد يخرج من أنفه بعض الأمراض التي تلوث الماء فتنقل معه العدوى إذا كان الشارب المتنفس مريضا وقد يحصل من التنفس حال الشرب ضرر على الشارب حينما يدخل النفس الماء ويخرج منه والشارع لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد اختلاف العلماء اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهة فذهب الظاهرية إلى التحريم أخذا بظاهر الحديث ولم ينفرد الظاهرية بذلك بل شاركهم فيه بعض الحنابلة كما سيأتي بيان إن شاء الله وذهب الجمهور إلى الكراهة على أنها نواه تأديبية ما يؤخذ من الحديث أولا النهي عن مس الذكر باليمنى حال البول ثانيا النهي عن الاستنجاء باليمنى النهي عن التنفس في الإناء طبعا هنا في كل هذا إحطاط الشارح لنفسه فقال النهي ولم يقل مثلا حرمت أو كراهية وإنما قال النهر لأن النهر يحتمل التحريم أو الكراه نعم اجتناب الأشياء القذرة فإذا اضطر إلى مباشرتها فليكن باليسار بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار الاعتناء بالنظافة عامة لا لاسيما المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلويثها ضرر في الصحة سمو الشرعي حيث أمر بكل نافع وحذر من كل ضار هذا الحديث فيه عدة مباحث أولها حكم مس الذكر والاستنجاء باليمين كره الفقهاء رحمهم الله تعالى مس الفرج باليمين حال البولي واستنجاءه واستجماره بها وهو مذهب الأئمة الأربعة مذهب الأئمة الأربعة كراهت مس الفرج باليمين حال البود وكراهت الاستنجاء والاستجمار بها أيضا وقيل يحرم الاستنجاء باليمين يحرم الاستنجاء باليمين رجحه ابن نجيم من الحنفية واختاره ابن حزب ورجحه الشوكاني رحم الله تعالى الجميع وقيل يكره مس الذكر باليمين ويحرم الاستنجاء بها نسبه الحافظ في الفتح لبعض الحنابلة وذهب إليه بعض الشافعية يعني فرقوا بين المس بدون مباشرة النجاسة ومباشرة النجاسة فجعلوا المس بدون مباشرة النجاسة مكروها ومع مباشرة النجاسة محرما في كم قول في المسألة قول بالكراهة مطلقا سواء باشر النجاسة سواء باشر النجاسة أم لم يباشرها والقول الثاني بالتحريم مطلقا والقول التفصيلي كراهة المس بدون مباشرة للنجاسة وتحريم مباشرة النجاسة وهذا هو ظاهر كلام المحققة من الشافعية قال في المهذب ولا يجوز أن يستنجي بيمينه ونسبه النووي إلى جماعة منهم كما في المجموع مجلد 2 صفحة 125 وقال ابن عبدالبر ابن <تصفيق> عبدالبر إيه؟ مالكي نعم في الكافي صفحة 17 ولا يجوز لأحد أن يستنجي بيمينه إمام البخاري عليه رحمة الله تعالى بواب لهذا الحديث باب النهي عن الاستنجاء باليمين والظاهر أن الشارح اقتدى بالبخاري فيما قاله النهي عن كذا النهي عن كذا النهي عن كذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعبر بالنهي يعني البخاري إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحرين او للتنزيه وده من انصاف البخاري رحمه الله تعالى وإلا لو ترجح عنده امر لقال باب حرمة الاستنجاء باليمين او باب كراهية الاستنجاء باليمين ولكن اتى باللقظ الاعم وهو انه عن الاستنجاء باليمين اما للخروج من الخلاف وإما لأنه لم يظهر له القرينة الصارفة للتحريم إلى الكراف وده الأمر الثاني اللي قالوا الحافظ قال وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه كأنه توقف أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له طيب اللي قالوا بالتحريم مطلقا استدلوا بالأحاديث التي فيها النهي عن ذلك والأصل في النهي التحريم ومنها حديث أبي قتاد هذا وحديث سلمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين فهذا نهي ومطلق النهي يفيد, يفيد التحريم وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد وغيره وفيه ولا يستنجي بيمينه فهذا النهي يحملوه على أصله أو على أصل دلالته وهي التحريم وأما من قالوا بالكراهة وهم الجمهور كما سمعتم فحملوا النهي عليها أعني على الكراهة والقريمة الصارفة عندهم أن ذلك أدب من الآداب اللي هو أشار إله الشرح بقول إيه؟ ها؟ وذهب الجمهور إلى الكراهة على أنها نواهم تأديبية والقاعدة عند جمهور الفقهاء أن النهي إذا تعلق النهي أو الأمر يعني لكن كلامنا الآن على نواهي فلهذا نخصها بالذكر قالوا إذا تعلق النهي بأدب من الآداء أو هيئة من الهيئات حمل على الكراه إذا تعلق النهي بأدب من الآداء كالذي نحن بصدد مسألة مس الذكر أو الاستنجاء أو التنفس أو نحن ذلك هذه نواهي كلها في باب واحد وهو تأديد المسلم بأدب القرآن والسنة المطهرة فالقعدة المضطردة عندهم وإن كان البعض يخالفها أحيانا إن إذا كان الأمر في هذا الباب يبقى يحمل على النب إذا كان نهي يحمل على على الكرار لكن الشيخ صنعاني رحمه الله تعالى في العدة قال ولا يخفى بعد هذه القرينة لأن تصور كونها من الآداب أو ليست من الآداب أمر يتنازع فيه الناس فلعل الشارع أراد مصلحة أخرى غير مجرد التأذيب فجاء النهي لأجل هذه المصلحة وبالتالي يقع الاختلاف هنا هل هي أدب أم ليست بأدب هل الحكمة معقولة أو ليست معقولة معقولة المعنى أو ليست معقولة المعنى فبيطع الخلاف هنا لكن ذي القرينة التي اعتمد عليها الجمهور في القول بإلتراه قالوا أو القرينة عندهم أن ذلك أدب من الآذاب فلا يصل النهي فيها للتحريم فيحتمل أن تكون الحكمة من النهي كون اليد اليمنى معدى للأكل بها فلو استنج بها لامكن أن يتذكر ذلك عند الاكل فيتاذى بذلك يبقى رجع المصلحه لمين للمكلف وطالما ان المصلحه راجعه للمكلف يبقى تحمل على الكراهه بخلاف ما لو كانت المصلحه للدين يبقى تحمل على الايه على التحريم وأما نعم بسم أقول لأنها ليست من العبادات الغير معقولة المعنى فيرجع فيها إلى أمر ونهي الشارع بغض النظر عن الحكم. لكن الآداب مدركة الحكمة يعني الإنسان يستطيع زي ما هم قالوا كده قالوا إيه إن الإنسان إذا أكل بيأكل بييده اليمنى طيب لو باشر النجاسة بيده اليمنى فيدي يأكل يتأذى ويتأفف من الطعام او يتذكر ان يده من لحظات كانت في والبول ف يعني تعاف نفسه الطعام او يأكل وهو متأذي او نحو ذلك فهنا بينظروا الى مسألة الحكمة لكن في الحقيقة زي ما سمعنا كلام الصنعان رحمه الله ان لم يقم دليل صريح على التفريق بين الاداب وغيرها في داب الاوامر والنواة إنما هم قالوا إن العبادات الأصل فيها الابتلاء ومعنى إن الأصل في العبادات الابتلاء إن المكلف يجب عليه أن يعمل بمختضى الأمر والنهل علم الحكمة أو لم يعلمه لكن هنا إذا أدركت الحكمة وكانت رجع المصلحة على المكلف فهو حر إنه يحصل المصلحة اللي الشرع أردها له أو يعرض عنه لكن لا يتعلق بها ايه تحريم و وجوب تحريم بالنواهي ووجوب بالاوام ليه لان زي ما قلنا ان في فرق بين مصلحه الدين ومصلحه المكلف مصلحه الدين لابد ان هو ياتيها ولا يجوز له ان هو يعرض عنها اما مصلحته هو هو حر فيها يحصلها أو لا يحصلها فهنا فرقوا بين مصلحه الدين أي الأمور التعبدية التي لا تدرك الحكمة فيها بالعقل حكم التشريع والأمور التي تعود مصلحتها على المكلف قالوا إن شاء حصلها وإن لم يشاء لم يحصلها لأن هذا ليس من باب التعبد الذي يقيم أمر الدين هي من جهة النظر مقبول من جهة النظر مقبول أما من جهة الدليل فلا نعلم أدلة على هذا التفصيل وأما من كره مس الذكر باليمين وحرم الاستنجاء بها فقالوا ثبت النهي عن مسك الذكر باليمين وعن الاستنجاء بها ولا شك أن الاستنجاء باليمين أقبح من مس الذكر حال البول أي بدون مباشرة للنجاس لأن في الأولى مباشرة لأن في الأولى مباشرة إزالة النجاسة باليدي اليمنى وفي الثاني مس الذكر فقط أو مس فقط والذكر في نفسه طاهر وليس بنجس لهذا حملنا النهل على الأصل في إزالة النجاس باليمين وهو التحريم وحملناه على الكراهة في مس الذكر لأنه بضعة من الإنسان والله تعالى أعلم لكن في الحقيقة إن القول بالتحريم قول قوي لأن الصارف ليس واضحا كما قدمنا لكن الفقهاء رحمكم الله لكن الفقهاء رحمهم الله يتساهلون بالصارف إن وجد ويصرفون اللفظ من الوجوب للند ومن التحريم للكراهة لأدنى صارف فيقولون إذا تعلق الأمر بأدب من الآداب أو هيئة من الهيئات فيحمل على الند وكذلك النهر إذا تعلق بشيء مما ذكر حمل على الكراهة وعليه أكثر عمل الفقهاء وإن كانوا يختلفون في بعض الجزئيات لكن الإنسان الذي يريد أن يحطط لنفسه وتبرأ ذمته يبقى الخروج من الخلاف يقتضي زي ما قلنا أذكر في خلاف هل هو واجب ولا مستحب هل هو مكروه ولا محرم يبقى الإنسان في خاصة نفسه يعمل به في باب الأوامر يأخذ به الواجب يعتبر واجب لأن اعتبار لهذا الشيء إن واجب هيجعله يقدم عليه بنشاط وهمة ونحو ذات. طيب وفي باب النواهي يحملها أيضا على الأعلى وهو التحريم حتى يجد المسوّب الذي يعينه ويشجعه على تركه بخلاف ما لو اعتبره مكروها طيب الحمد لله ليس محرما والمكروه لا يأثم الإنسان بفعله فالخروج من الاختلاف أحوط للمرء وأبرأ للذن طيب مسألة ثانية هل يكره مس الذكر باليمين مطلقا سواء كان في حال تبول أم في غير ذلك فيه قولان لاهل العلم الثاني هو الأظهر والله تعالى أعلم أنه هنا هل يكره مس الذكر باليمين مطلقا أو حال البول فقط الثاني هو الأظهر لأن قوله صلى الله سلم وهو يبول وفي الرواية, الرواية الأخرى البخاري إذا بال أحدكم يقصر أنه على حالة كونه يبول فلا يتعداها إلى غيرها لأن الأصل الحل فلا يكره شيء ولا يحرم إلا بتعيين من الشرع ومن قال بالمنع مطلقا قال إذا نهيان عن مس الذكر حال البول مع مضنة الحاجة في تلك الحالة فيكون النهي في غيرها مع عدم الحاجة من باب أولى يعني دخلوا في باب إيه قياس الأولى قالوا إيه إن الإنسان ممكن حال يحتاج أن يمس ذكره بيمينه بخلاف ما إذا كان في حالة أخرى فلا يحتاج أن يمثل إيه الذكر وهيأتي هنا إشكال عرضوا بعض العلماء لو أنه يحتاج أن يستجمر حجم الأثنين إما أنه يمسك الحجر بيمينه ويمسك الذكر بيساره أو يعكسها أنه يمسك الذكر بيمينه والحجر بإيه بيساره فإذن في هذه الحالة قد يحتاج إلى مس الذكر باليمين طيب إذا كان منهي عن مس الذكر باليمين في هذه الحالة مع الحاجة يبقى من باب أولى أنه إيه؟ أن ينهى عن مس الذكر في غير حاجة فاعتبروه من باب القياس الأولى أن اللي العلة فيه أوضح منها فين؟ في إن العلة في الأصل أو في حكم الأصل أوضح منها في حكم الإيه؟ في الفرع أوضح منها في الفرع لكن تعقب هذا الكلام ابن أبي جمرة كما في الفتح بأن مضنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء وإنما خص النهي بحالة البولي من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمه فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس سؤالته حسماً للمادة اللي هي مسألة سد الذريعة لأنه لو تساهل في مس الذكر على كل حال هي في مسه حال البول وبالتالي قد يقوده هذا التساهل إلى مباشرة النجاس يبقى نعمل إيه؟ من باب لا تتبع خطوات الشيطان نمنعه من مس الذكر بالكلية لكن الحقيقة القياس الذي ذكره قياس فاسد لأن الشارع حريص على عدم ملابسة النجاسة فإذا قطع البول أو عدمت النجاسة فلا فرق حينئذ بين الذكر وغيره من الأعضاء ولا يقاس الأخف على الأغلب ولو كان مسه منهيا عنه مطلقا لبينت الأحاديث ذلك وما كان لهذا القيد فائدة لا سيما والإنسان قد لا ينفك عن الحاجة إلى مسه فالقول بالمنع مع عدم قيام الدليل المانع تكليف بغير دليل والأصل عدمه الأصل عدم التكليف بغير دليل والواضح هنا إن عمموا هذا إنه أهمل هذا القيد والقياس الذي ذكروه قياس في غير محله وظاهر تبويب البخاري رحمه الله يدل على التقييد بحالة البول حيث بواب للحديث باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال يبقى كأن البخاري رحمه الله مع هؤلاء القائلين بالتقييد وإن المنه عنه هو حال البول فقط قال الحافظ أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحا وهذا هو الأصل أحنا بقول الأصل الإباحة فلا ينتقل عنها إلا بدليل واضح ظاهر قال الشيخ بن رحمه الله تعالى والأحرط أن يتجنب مسه مطلقا ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول للحديث وفي غيرها في غير حلب يعني محل احتمال فإذا لم يكن هناك ذاع ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنى وده أيضا قاعدة بالإيه؟ الخروج من الخلاف او العمل بالاحتياط لكن احنا بصدق تأصيل المسألة ونقول هنا ان القول بالاطلاق فيه اهمال لاعمال هذا القيد ولا شك ان الاعمال اولى من الاهمال فيحمل المطلق هنا على المقيد بحالة البول طيب قال الكلام ما زال الشيخ بن عثمين وتعليل الكراهة أنه من باب اكرام اليمين أما إذا احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمال بيمينه كما لو كان في اليسرى مشلولة فإن الكراهة تزول باعتبار حكم الضرور وهنا مسألة إذا استنجى بيمينه لغير عذر هل يجزئه ذلك أم لا طبعا القائلون بالكراهة لا يدخلون في هذا الخلاف ليه؟ لأن الكراهة لا يترتب على فعلها إذن وبالتالي نقول هنا الخلاف بين القائلين بالتحريم فالقائلون بالتحريم اختلفوا هل إذا استنجى الإنسان بيمينه يجزئ هذا الاستمجاء مع الاسم أم لا يجزئه ويحتاج إلى إعادة الاستمجاء بيساره فقيل يجزئ مع الاسم وقيل لا يجزئ وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى وحجته حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رج طبعا هذا خالة النهي المذكور في الأحاديث السابقة يبقى كأنه لم يفعله قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهديب السنن فهو رد أي فهو مردود وعبر عن المفعول بالمصدر مبالغة حتى كأنه نفس الرد وهذا تصريح بإبطال كل عمل على خلاف أمره صلى الله عليه وآله وسلم ورده وعدم اعتباره في حكم المقبول ومعلوم أن المردود هو الباصل بعين بل كونه ردا أبلغ من كونه باصلا إذ الباصل قد يقال لما لا نفع فيه أو منفعته قليلة جدا وقد يقال لما ينتفع به أو لما ينتفع به ثم يضطل نفعه وأما المردود فهو الذي لم يجعله شيئا ولم يترتب عليه مقصوده أصلا يبقى الباطل أخف من, من المرضود وده كلام صحيح لكن تعالوا بنا ننظر في هذا الحديث لأنه في الحقيقة من الأحاديث المشكلة عند بعض الناس ابن حزم رحمه الله تعالى يستدل بهذا الحديث على مسائل كثيرة جدا منها مسألة الطلاق في الحيض او في طهر جامع فيه زوجته. يقول اطلاق في الحيض او في طهر جامع فيه على خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هل هذا الاطلاق يصح ويقبل ام ان فيه نظر? اي عمل سواء في باب القربات او غير القربات اذا عمل على خلاف السنة فهو مردود لا يترتب عليه اثر ام ان الحديث فيه كلام الكلام من ناحية السمد طبعا من ناحية الايه من ناحية الدلال ايه ما ايش اجابة صدق لا لا لا ليس هذا من البحث العلمي الصحيح. انك تخرج من الدليل لتناقشه بدليل اخر. لا ناقش نفس الدليل. يعني الاصل انك تناقش الدليل لانه استدل به. يبقى لا تأتي بدليل اخر وانا طيب هذا الدليل كيف تخرج منه. فلابد انك تناقش الدليل من حيث وجه الدليل. هل وجه الدليل هنا صحيح ولا غير صحيح الاول. لم تقولوا فيه ادلة اخرى. طب وده نعمل ايه? ستناقش الدليل بنفسه. ها? اتطبر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما لكش يغاق انا كان فيه كعموم ما لكش يدعوه بالبادئ احنا خلو اخرجنا عمل السنجاء الآن اخرجنا من دورة الميز فده كان لبقى في الايه؟ في عموم الشر من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يصلح في كل باب من ابواب الاعمال سواء كانت في المعاوط والسيئات او كانت في القربات او كانت في البدع او كانت في السنن او كانت في ايه؟ نعم ليه؟ او خطوبات احساسية. تاريخ <تصفيق> معروضة سريفا. اذا كان الناس مدى الحديث من مرور الشهدة دي لاني لا. الكلام باقيه خالص. اصلاح لا يجي عكر عليكم. اذا السيد دي مكرا في السياق الشرط فتفيد العمور. اي عمل. سواء مقبول او غير مقبول او الى اصل. جماع ايه جماعوا بين الحديثين. اولا حديث اصله ايه اللي في الصحيحين. ايه عائشة. ها? من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا الحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد استكمال للحديث الآخر أو بيان له ليه؟ لأنه ممكن واحد يعمل المحدث ويقول أنا ما أحدثت شيئا ولكني وجدت الحدث فعملت به فيقال وهو أيضا مرضوض يمكن واحد يأخذ الرواية الأولى وهي من أحدث هذا ما ليس منه فهو رد يبقى مردود على مين على المحدث بخلاف اللي ايه اللي عمل بالحدث فيجي له الحديث الثاني يقول له لا احذفته او لم تحذفه ما دمت قد عملت به فكانك ومن احذفته ومن احذفه سواء يبقى مثل هذا الحديث ينبغي أن يوجه بالدرجة الأولى إلى المحدثات التي يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى لأنهما يعرفوا الفدعة أو المحدثة بأنها إيه؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصدوا العمل بها التقرب إلى الله عز وجل يبقى أن هنا كل من عمل عملا يريد أن يتقرب به إلى الله عز وجل وليس من أمر الشرع في شيء فهو مردود عليه وإنما يتعب نفسه في غير ما يفيده وإلا لو خذنا بالعموم من عمل عمل ليس عليه أمرنا طبعا كل المعاصي ليست من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يبقى إذن لا يترتب عليها شيء احنا قلنا الآن معنى المردود أي الذي لا يترتب عليه أثر يبقى هل ده يصلح في الاستددام لو قلنا بهذا العموم إن أي معصي المعصية زي البدعة زي أي مخالفة ليست على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي اللي يعملها يبقى لا يترتب على ذلك أثر يبقى احنا هدمنا نص الشرق بل بالعكس ده فيها مشكلة أكبر وهي إن كيف يخالف الإنسان السنة ويجد في مخالفته نفع أو نفعه لأنه هو النهاردة لما طلق في الحيض كان في الايه؟ خلاف السنه ونيجي نقول له قال لك ما عملتش حاجه يبقى احنا كافئناه ولا عاقبناه يبقى كافئناه فكيف يترتب على المخالفه مكافاه المفروض يترتب على المكافاه على المخالفه ايه واحد يقول لك ما هو اثم لا ده المفروض يئثم وايه ويعاقب ايضا كما ان ربنا سبحانه وتعالى قال في الظهار الظهار على سنه النبي الله عليه ها طبعا لا على خلاف سنة. لو قلنا ربي يبقى ده ايضا لا يترتب على الظهار ايه هيقول لك لكن العقوبه جت هنا بالنص وماله جت هنا بالنص لتشير الى ان ليس كل من فعل شيئا على خلاف السنة لا يعاقب وعلى ذلك فقفت فلما اقول وانهم لا يقولون منكرا من القول وزور يبقى ده الايه الايه طيب والذين يعودون يبقى عليه كذا وكذا وكذا وكذا فمثل هذا لا يندرج التوسع فيه فيستدلد في كل شيء وبالتالي نكون بنكافئ المخالف لا نعاقبه طيب ومن قال يجزئ مع الايه أن التحريم والصحة غير متلازمين فتلقي الجلب منهي عنه ومع هذا يصح البيع وللبائع إذا السوق الخيار ان شاء أنضاه وإن شاء رده ومثله التصرية والقاعدة الشرعية أن العبادة الواقعة على وجه محرم لها أحوال مهمة جداً هتنفعلت أولاد كثيرة جدا في الفقه وهي في الحقيقة تعتبر اختصار لكلام العلماء في مسألة هل النهي يقتضي الفساد ام لا؟ في الاول معنى الجلب ايه؟ فين معنى الجلب؟ او حديثه؟ هم ربما ليه؟ ها؟ هل حديث؟ هي به آفة في الله بالعين انهم اعتمدوا على السماع للأسف يعني أنا كان لي محاضرات في المحلة فالإخوة القائمون على أمر الدروس شكوا انقطاع الإخوة عن الدروس بحجة ان الشيخ يقرأ ولا يعلم. وبالتالي قالوا قد يكون منا من يحسن القراءة أكثر من الشيخ وده صحيح لأنه قد يكون بعض الجالفين أكفأ في اللغة العربية من الشيخ لأنه قد يكون علمه باللغة علم حادث أو يعني يعني يعين يعينه على تبليغ ما تعلمها ليس كمان يعني تعلم اللغة للغة أو نحو ذات فبالتالي طيب احنا نعد يعمل ايه احنا ممكن نعدنا مثلا ساعة ونص ولا حاجة الشيخ عمال يقرأ وحنا عمال ينسمع تمانا كنت قرأت أنت الساعة ونص دياتي وإثنة وما تعبتش نفسي في موصلات ولا سفرت ولا رأت ولا ديت فطبعا للأسف هذه الطريقة وإن كانت متبعة إلا أنها لا تصلح مع طلاب اليوم قولا واحدا لأن الطالب يريد أن يأخذ المعلومة كأنها مذابة في بعض الماء ليشربها بل ربما يعني يتكاسر عن شربها أنا لسه هرفع الكوب إلى فامي وأشرب لا دو يريد أن تسكب في فامي ولو سكبت في فامي ربما يقول طيب أنا هبلعها إزاي ممكن أبلعها زوري وجعني ولا مصيبة يعني مشكلة المشاكل كل زمان له للأسف يعني تداعيات طيب فقلت يا جماعة طيب يعني إذا كان الشيخ قد أدرك هذا فلا ينبغي أن يسير بهذه الطريقة أنه يعتمد على القراءة ويقول الطلبة تسألني فقالوا طب ليه طلبا ما تسألش قلت لهم لأمرين إما أن الطالب الذي يريد أن يسأل يخشى أن يتهم بي القصور في الفهم لأنه الوحيد الذي لم يفهم وبالتالي هو الذي يسأل فهو مثلا يأخذ حكم بلاش الغبي يبقى لإيه الجاهل طيب أنا هناجع على نفسي بالجاهل وقلت لأطلع ليه أسكت أحسن هذه واحدة الثانية ودي للأسف الأكثر إن هو ممكن يكون غير فاهم ولا يدري أنه غير فاهم ده مش عارف إن هو مش فاهم إنما هو الكلام شكله حي يعني إيه محصلة الكلام أو مضمون الكلام مفهوم إنما تفاصيل الكلام مش مهم يوم في الأخير بأطلع بإيه بالحكم لا إيه جماعة مش كده قصة في الاخر لو انما تقلت هتطلع في الاخر بالحكم تم كلام الشيخ هنا في جدا كلام الدسان يكفي جدا لانه جاب الحكم جابوا منين مش مشكلة فلو كنا هنبقى طلاب علم بهذه الطريقة وان طالما ان الكلام بمجموعه واضح يبقى في بعض الاصطلاحات اللي في الوسط دي مش عايزين نوجع دماغنا فيه فالمهم الاخوة الاسف يعني قائمون على المعهد قالوا لا دي بصراحة العيب عند الطلبة والشيخ قلتون لحظة مش عايزين دايما نحمل على الطالب لان زي ما قلت ممكن الطالب الشيخ يقول كلام هو مش مدرك ان الكلام ده مهم جدا وبالتالي ما بتقلش عنه فقلتون طيب انتم مش تلاتة قائمين على المعهد وبتحضرهم قالوا اه قلتون طيب الشيخ اللي بتديلكم الثقة في اول في اول كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في مسألة الماء قال ولا فرق بين قليل وكثير ومستعمل وغير مستعمل وساكن ف فلما جه صدق حسن خان يشرح الكلام ومن قبله الشوكاني أن إيه وخالف في ذلك الجمهور ففرقوا بين الماء القليل والماء الكثير بحديث إذا استيقظوا أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده باعتبار أن الماء غالبا اللي الإنسان بيضع فيه إيده بيكون فين؟ في الإناء طيب والإناء اللي في الإناء إيه؟ قليل فمع هذه الشبهة فإنه لا يدري أين باتت يده احتمالية وجود النجاسة على يده وهي قليلة تمنع من دخول الماء أو ادخال اليد في الإناء لأنه ممكن تنجسه وبالتالي الماء القليل إذا لاقته أي نجاسة تنجس فهنفرع بين القليل والكثير في الحجة ساقها الجمهور للتبليل على التفريق بين الماء القليل والماء الكثير إذا لاقتهما نجاسة فالشوكان رحمه الله تعالى ويرد على الجمهور قال إيه؟ وليس في هذا الحديث ما يدل على ما ذهبوا إليه لا باقتضاء ولا تضمن ولا لزوم ومضى في كلامه الشيخ قرأ العبارة ومشه فقلت لهم طب انت كونش حضرين فاكرين الكلام ده ألواء طيب انتو سألت انتم انتم بتكلم هذه الاصطلاحات هي كلام دش هو معتبر كده وليس في هذا الحديث ما يدل على ما ذهب إليه لا بالاقتضاء ولا بالتضمن ولا باللزوم حيث كذا وكذا وكذا خلص. الكلام ده مع ان هذه الدلالات أول ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان في النظر في الأدلة مسألة دلالة ها؟ التطابق والتضمن واللزوم سواء في أدلة تتعلق بالعقيدة أو تتعلق بالفقه أو حتى تتعلق بالنظر يعني حتى المناطقة يدريسوا الدلالات دي فأنتم سألتش أنتوا ليه؟ قلت لهم استشعرتم أنه هو حشن كلام لك خلاص في الوسط وبالتالي أنتوا لما تسألوا شيء فما تلموش غيركم أنه ما يسألش المفروض ان الشيخ هنا لقولوا يا جماعة هذه الأمور من أهم ما ينبغي على الطالب معرفته لأن لها تعلق بالأسماء والصفات ولها تعلق حق والأسماء الله عز وجل حق على حقيقتها بالمطابقة والتضمن واللزوم هل تيدي أي واحد يتكلم في الأسماء والصفات هي أقول كيف؟ إنه تبدأ قعدة في العقيدة هل نفهمنا all Правية氣؟ أحيها؟ من قواعد الإمام بالأسماء والصفات أن اسماء الله عز وجل حق على حقيقتها بالمطابقة والتضمن واللزو. فهو لا عارف مطابقة ولا عارف تضمن ولا عارف لزون والشيخ اراها وعد هو ممكن يكون عفل الشيخ انه متخيل ان الاكوة درسه ومعرف الحاجات دي لكن ما مانع من الايه من الاختباع اه طيب يا جماعة الوقت انا قلت كذا ما حد تسألني ليه هل ممكن يكون حتى زي ما قلنا نفترض ان البعض عارف والبعض غير عاف فهنا ممكن يعرف العارف من ليس بعارف. بدل ما أنا أتعد نفسي في بيانها أو تكون بعض الشيء خارجة عن الموضوع اللي أنا بتكلم فيه يبقى أنا أطرحه كسؤال أنشط الأجهان من ناحية ومن ناحية تانية يبقى هذا الأخ اللي عارف ها قام بواجب البيان عني وريحني في هذه المسألة أو يتبين لي بالفعل لا حد أشعر حاجة وهم مش م... مش... لم يستشعروا بعد أهمية هذه للصلاحات فمسألة تلقى الجلب ده ممكن تكون مشهورة جدا في أيامنا حتى هذه يعني الرجل الريفي يأتي ببضاعته كأن يكون مثلا زرع طماطق مثلا أو كوسة أو مثلا بسلة أو أي شيء وطبعا في بلد باعتبار بلد فلاحين فيها السلعة كثير ممكن يكون الكيلو مثلا بجنيه فقبل واحد في الطريق قبل ما ينزل المدينة قال لنا أخدها منك بجنيه وعشرة سرع طبعا بالنسبة له عشرة سرع دي مكتب رهيك في حين إنه لو نزل السوق ممكن تكون بتباع بإيه؟ بثنين جنيه فالنبسة صلمناها عن ذلك نهى عن تلقي الجلب وقال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا سيب الراجل ده ينزل يمكن بدل ما يبيع بدنه وعشرة ساق يبيع بدنه ونص يبقى هو استفاد نص جنيه وأهل اللي نادينا استفادوا إيه؟ بدل من أنت لتستفيد بالتسعين إيه بشيء الراجل ما يستفيدش إلا بعشرة ساق ومع ذلك قال فإذا أتى السوق فهو بالخيار إنشاء أنضاه وإنشاء رده طب الرجل اللي قبله وخاد منه البضاعة ده والراجل من باب يعني الفضول أو يمكن يقول لك إما روح أنزل سوق المدنيين دول سوق أهل المدينة يمكن يكون فيه حاجات أفضل من اللي عندنا في القرية وأنا أكسبت كثير مثلا بيع كيلو ميت كيلو ولا حاجة في عشرة ساغ يبقى أكسبت لي مثلا إيه عشرة جنيه ولا كده أروح أجيب لي حاجة أنتفع به فنزل لأى الكيلو اللي باعه بع يبقى هو هنا اللي له الخيار خلاص انا رزق وخدته كعادة الناس الفلاحين الطيبين يعني رفش ذا كانوا موجودين الوقت ولا لأ <تصفيق> أو يقول له يمسك فيه بخناء أو يقول له هات للطماطم بتاعة رده عليها تانو وخد فلوسك يبقى له الخيار في ذلك وليس للمشتري أن يمسك السلعة وقل له لأ احنا بعنا وانتهت القس يجب عليه أن يردوا للسلعة إذا أراد أن, إيه؟ أن يستردها هذا النهي عن تلقي الجلب. فهو ومع ذلك صحح العقد بدليل من خلاله الخيار كذلك التصري نفس سلمناها عن التصريه ليحبس اللبن في ضرع الماشية حتى يظهر كبيرا فيغلو ثمنه قال إيه فإذا احتلبها فهو بخير النظرين ان شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر يبقى هنا مع النهي عن التصريه ومع النهي عن تلقي الجلب إلا أنه اعتبر العقد ساري ولكن ادى فرصة للمقبول او اللي وقع عليه بعض الظلم ان هو يتصرف بما فيه مصلحته اما ان يقول خلاصا نرضيك برزقه او ان هو يرجع السلعة ويدفعل ايه الثمن مرة ثانية فبنقول نعم لا تخرجش عن موضوعنا او مش بفرصة فقط ان احنا قلنا لازم تسأل انت تسأل او <تصفيق> <تصفيق> هو ايه المشكله <تصفيق> لكن معنى ان احنا لو قلنا ان العقد باطل ما احنا بيقول فيه نهي النهي يقتضي الفساد في اصله لكن احنا بنقول هنا مع وجود النهي النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد لان لو ابطله كان معناه ايه كان معناه لابد ان المشتري يرب السلعه والبائع يرد العمله أو الايه العوض ونبدا نتفق من جديد ماشي ما هو حق لان هو حر في حقه يا اما يستوفيه يا إما يتركه موضوع ايه انا بقول ده دليل على ان ليس كل نه يقتضي الفساد لاني لو اقتضى الفساد يبقى لابد ان هو يرجع وده يرجع ونعمل عقد من جديد فليست القاعدة على إطلاقها لأن وجدنا في بعض النصوص نهي وما ترتبش على هذا النهي إيه فساد يبقى إذا المسألة فيها نعمل من, من التفصيل عشان كده نقول ان العبادة الواقعة على وجه محرم أو حتى المعاملة الواقعة على وجه المحرم لها أحوال إنما اللي همنا طبعا الوقت إيه العبادة لأننا نتكلم في جانب تعبدي أولا إن كانت تحريم عائداً إلى ذات العبادة كصوم يوم العيد لم تصح العبادة لأن يوم العيد ده بيقول عليه ظرف أو معيار يأما يصوموه يأما ما يصموهش فإذا صام يبقى وقعت في غير وقت الصوم يبقى هنا بطلت العبادة وإن كانت تحريم عائداً إلى شرطها على وجه يختص بها كالصلاة بالثوب النجس على القول بأن الطهارة من نجاس شرط لصحة الصلاة لم تصح إلا لعاجز أو عادم ليه؟ لأننا نقول هذا شرط خاص بصحة الصلاة نقول كده طهارة البدن والثوب والمكان شرط لصحة الصلاة لكن لو جلس وهو ملوث الثياب أو نجس الثياب خارج الصلاة يعني إيه؟ ليه؟ لأنه مطلوب منه أن يطهر ثيابه إذا قام يصلي يبقى هنا حاجة خاصة بالصلاة لأنها فرأت عن الأحوال العادية يبقى إذا كان النهي عائدا على ذات الصلاة أو شرط خاص بالصلاة يبقى الصلاة إيه؟ باطلة لو اتكب النهي وإذا كان التحريم عائداً إلى شرط العباد ولكن لا يختص بها ففيها روايتان الأظهر يصح مع الإف زي إيه الإنسان مأمور بستر العور فيبلغ ستر عورته بثوب حرير ليه لا ما نقولش خرج عن العبادة يو غوذا لابسه في العبادة ويصلي بيه ها؟ لأن التحريم يشمل وقت العبادة وإيه؟ وغير وقت العبادة هو يحرم عليه لبس ثوب الحرير سواء كان بيصلي أو ما بيصليش يبقى ذا ليس عائدا إلى شرط العبادة أو ركن العبادة طيب وإذا كان التحريم عائدا على أمر خارج لا يتعلق بشرطها كالوضوء من الإناء المحرم فالراجح صحة العبادة وعليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى هو شرط العبادة أنه أنه يتوضب لكن لو الإناء ده في إناء مخصوب العبرة بي الماء الذي توضأ به هنا ممكن يقولوا بقى الماء نفسه ممكن بعض الناس يقولك لو, طب لو توضأ بماء مخصوب هي دي اللي فيها كلام أف وهذا المنع الذي معنا ليس عائدا على شرط العبادة التي هي الطهارة وإنما عائد على أمر خارج وهو الاستنجاء باليمين فيصح الاستنجاء مع الإث قال في الفتح ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزاءه يريد من يمسح باليمين وقال بعض أهل الظاهر وبعض الحنابلة لا يجزئ قال الصمعاني دل هذا على أن الحنابلة الظاهرية تقول بالتحريم واعلم أن محل الخلاف حيث كانت اليد تباشر النجاسة بآلة كالماء وغيره أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف يعني لو إنه مسح البول عن ذكره بيده ومسح إيده في بعضها كذا خلاص فلا يوجد أثر للبول على الذكر ولا يوجد له أثر في الظاهر على الايه على اليد هذا حرام لمباشرة النجاسة وأيضا لا يجزئ لأنه لم يستنج بالماء ولا, ولا استجمر بالحجارة نعم في إشكال اللي احنا ذكرناها بكذا لو احتاج إلى الاستنجاء باليمين ماذا يفعل هذا نترك للقاء المقبل إن شاء الله سألين الله تعالى نعلمنا وإياكم ما ينفعنا